فَلَم ما جَ أَسُ لَمَانَ قَالَ أَثُ لُِّونَنِ بِمَالِ فَمَا آثَانِيَ اللهَّهُ خَيرُم مَِّا آتَكُمْ ثمَمَا آثَانِيَ اللهَّهُ ُ بِهَذةِ فُ تَفْحون يَغجع إلَيْهِ فَلَ نَأسًاَّهُ بِجنُودِ الل قِدَلَلَهُ بِهَا وَلَ نُخرِرجََّهُم مِنهَا ولنخرجنهم مِنْهَا ذِلَّةٌ وَهُمْ صَادِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ إِذْرِيتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذا مِنْ صَوْنِ رَبِّي يَبْلُونِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ نكير لها عرشانا لطر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت الى هاكذا عرشك قالت كانه هو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 لنهدف للصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من طواري وَلَْ رَبِّ إّ بَلَم تُ نَفْسي وَأَسْلَْتُ معَسُ لَإمََ للِلهِ رَبِّ العالم